وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظن اِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اُتْبِعُوا ذين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ